يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر إِنَّهُ بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم.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 بعد ما استجيب لهم حجتهم داهظة عند ربهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد اللهم نبي أزل الكتاب بالحق والميزان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 ما كسبوه وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في رضوات الجنة لهم ما يشاء عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير.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 أَمْ يَقُولُونَ افترى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُوَ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِفْقُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاكِ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 مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعطوا عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وَمِنْ آياته الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ وَاقِدًا عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوقِعُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَحْكُمُ عَنْ كَثِيرٍ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 والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شور بينهم ومما رزقناهم والذين اذا اصابه البغي هم ينتصرون وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ولمن بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين الناس ويبرغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولما صبر وغفر إن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 وتراهم يعرضون عَلَيْهَا خاشعين مِنَ الذُّلِّ ينظرون مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الخاسرين الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ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 من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأه يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا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 وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي, فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم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 ك لا تهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمم؟